الثامن عشر قال عن أبي ذر ومعاد بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وقال إنه حديث حسن، وفي بعض النسخ إنه حديث حسن صحيح. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث، حيث تناول ثلاثة مسائل، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. المسألة الأولى وهي قوله اتق الله عيد ما كنت فالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي المنشط وفي المكره وفي كل أحوال الإنسان واجب يجب عليه أن يلتزم به لأن التقوى هي ملاك الأمر وقد تكلم الامام ابن رجب رحمه الله في معاني التقوى وفيما تشمله هذه الخصلة وفيما يتحقق لمن التزم بها من الصلاح في الدنيا ومن الفواب في الاخره ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام على مسألة اخرى وهي قوله واتبع السيئات الحسنة تمحها وقد اطنب المصنف رحمه الله في ذكر الايات والاحاديث التي تحث والانسان على ان يتبعه الحسنة على نتبع يتبع السيئات الحسنة حتى تمحوها وتكفر هذه السيئات وكنا انتهينا عند الكلام على مسألة تناولها المؤلف وبين فيها وجوه الاتفاق والاختلاف بين اهل العلم وهذه المساله تعد من المسائل الهامه وهي هل تكفر الاعمال الصالحه الكبائر والصغائر معا ام انها تكفر الصغائر فقط عرفنا من خلال ما جاء في كتاب الله ومن النصوص الوارده ان الحسنات وفعل الخيرات والطاعات تكفر الذنوب الصغائر وهذا باجماع اهل العلم لا خلاف في ذلك ويؤيده قوله تعالى إن تشتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وظاهر هذه الايات ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه والا بالاستغفار والا بالاسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات للذنوب كما اشار الى ذلك اهل العلم أيضا قالوا إن مكفرات الذنوب التوبة والاستغفار والعمل الصالح وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء دعاء الناس ودعاء الغير ومن ذلك أيضا المرض فانه يكفر الاثام والذنوب ومن ذلك ايضا ما يصاب به الانسان من البلايا والمصائب فانها تكفر الذنوب ومن ذلك شفاعه الناس لهذا المذنب فإنها مما يكفر الذنوب ومن ذلك ما يلقاه العبد في القبر من عذاب اذا مات على الايمان فانه قد يتعرض لعذاب القبر وهو ايضا مما يكفر ثم ان الانسان في يوم القيامة تشمله الشفاعات وعلى رأسها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه وعد أن يشفع لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم أيضا مما يكفر الذنوب المحاسبة التي يحاسب الله بها العباد هذه كلها مما يكفر ذنوب العبد ويمحوها، لكن الحديث في هذا الموضوع او في هذا الموضوع على هل الاعمال الصالحه وفعل الصالحات يكفر الذنوب الكبائر ام الصغائر قال فمنهم من قال يعني من اهل العلم من ذهب الى ان فعل الخيرات والى ان العمل الصالح لا تكفر سوى الصغائر على وقد روي هذا يعني هذا القول عن عطاء مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورحمه الله وغيره من السلف قد جاء ذلك في احاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من توضى فانه اذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وخاصة الذنوب التي ارتكبها بالنظر مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء وهكذا ما يحدث بالنسبه للكلام فانه بالمضمضه وما يستنشقه فانه بالاستنشاق والاستنثار تخرج اذاء الاثار أو تخرج الاثام واذا غسل اليدين خرجت الاذام التي تطشها اليدان مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء وهكذا في الرجلين وكل ذلك محمول على الصغائر قال وقد روي هذا عن عطاء, وغير عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء انه يكفر الصغائر وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في الوضوء انه يكفر الجراحات الصغار يعني الاثام الصغار والمشي الى المساجد يكفر اكبر من ذلك والصلاه تكفر اكبر من ذلك هذا أثر يروى عن سلمان رضي الله عنه قال اخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة وهؤلاء الذين قالوا بأن الخيرات من تكفر الصغائر يرون أن الكبائر لا بد أن يحدث لها توبة قال وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما قال واتفقت الامه على ان التوبه فرض يعني امر واجب والفرائض لا تؤدى الا بنيه وقصد ولو كانت الكبائر تقع مكفره بالوضوء والصلاه وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة قال وهذا يعني عدم الحاجة إلى التوبة باطل بالإجماع بل لا بد من التوبة وايضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار يعني ما دام مسلما اذا اتى بالفرائض وهذا يشبه قول المرجئه وقول المرجئه ما هو انه لا يضر مع الايمان ذنب فالذين يقولون ان فعل الحسنات يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها يقول اشبه لكن هذا في الحقيقة ليس بشبيه والفرق بينهما واضح المرجئة تقول ان الانسان اذا قال لا اله الا الله لا يكتب له عليه ذنب لا يكتب عليه ذنب أصلا ولا إله إلا الله تمحو كل الذنوب والآثام ولذلك يبقى الإنسان خاليا منها وأما الذين قالوا بأن الحسنات تكفر الكبائر هم يقولون إنها تمحوها كلما فعل الإنسان حسنة فاصبحت ما قبلها من الاذاب فهم يسجلون ويثبتون الاذاب والخطايا ويثبتون ما عليها من وعيد لكن يقولون اذا فعل الانسان الخيرات الله سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات ففرق يعني بين الامرين ولهذا قال وهذا يشبه قول المرجئه وهو باطل هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد وحكى اجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه باحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر فهو دليل على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأفعال قال وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض يعني فعل الطاعات بل لا بد لها من توبة وقد حكى ابن عطية في كتابه التفسير في معنى هذا الحديث قولين أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر لكن لو أن إنسان وقع في الكبائر فهل هذه الفرائض تكفر الصغائر وتبقى الكبائر او انها تبقي الكل هذا احتمال لان الشرط الذي اشترط في تكفير الصغائر ان تتجنب الكبائر وما دام هذا الشخص لم يتجنب الكبائر وهو واقع فيها فايضا فرائضه لا تكفر الصغائر قال وحكى ابن عطية في تفسيره فيها في معنى هذا الحديث قولين احدهما وحكاه عن الجمهور جمهور اهل السنة ان اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر فان لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية يعني يبقى الانسان على اثامه كما هي والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها قال ورجح هذا القول وحكاه الحذاق ومعنى الحذاق يعني حكاه المتمرسون من اهل العلم، لكن يشكل على هذا القول قوله بشرط التوبة من الصغائر بشرط التوبة من الصغائر لانه ان تاب منها ما بقيت فلا محل لتكفيرها بفعل ليه بفعل الطاعات وقوله عدم الاصرار عليها ايضا فيه نظر لأنه إذا أصر على الصغائر تحولت من كونها صغائر إلى كونها كبائر فأصبحت كبائر وهي لا تكفر بفعل الطاعات فهذا يعني القول يرد عليه هذا الإشكال ولذلك قوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده انه اذا اصر عليها صارت كبيره فلم تكفرها الاعمال والقول الاول الذي حكاه غريب مع انه قد حكي عن ابي بكر عبد العزيز بن جعفر قال من اصحابنا يعني من الحنابلة مثله والقول الاول هو انها ايش ان القول الاول اشار اليه بقوله انه لا بد من التوبة من الكبائر وان الحسنات تكفر الصغائر فقط قال وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلمين تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيره ذلك الدهر وذلك الدهر كله فهذا الحديث ظاهر في أن فعل الطاعات إنما يكفر للصغائر يقول هنا سؤال لم يكن هناك استفصال من قبل الصحابة عندما قال صلى الله عليه وسلم فذلك على العموم ثم الايه واقم الصلاه لكنها تكون لكنها او لعلها تكون اللامين للاستغراق يعني يقصد بالالف واللام فيكون كبيرها وصغيرها بقوله وأقم الصلاة إن الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أما قوله لم يكن هناك استفصال من الصحابة رضوان الله عليهم لأن النبي فصل الأمر حيث جاء ما لم تشتني بالكبائر فهذا تفصيل منه وبيان بأن الذنوب التي تكفر إنما هي للصغير. وقوله فيحمل ذلك على العموم نقول لا هذا ليس محمولا على العموم لأن هذا فيه تفصيل واستثناء. وأما قوله لعلها تكون اللام اللامين للإستغراق لم يتضح لمن مراد باللامين. هل المراد بالعَلِف واللام في الصلاة؟ قوله إن الحسنات يذهبن السيئات يعني إن الحسنات عمومها يذهب عموم السيئات نقول هذا لو لم يرد ما يخصصه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الاحتمال قائما لكن جاء في الحديث ما يخصصه يسأل سؤال يقول إني سافرت من اليمن وجيت عمرة من الميقات في الحرم سبعة ايام يعني وقعدت في الحرم سبعة ايام والان زرت المدينة وبنيتي اجيب عمرة عند رجوعي الى الحرم المكي فهل يجوز لي ذلك ما قلناه نعم يجوز لك ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل منك لانك دمت احرمت من الميقات وانت الان واديت العمراء ثم خرجت والان تريد الرجوع مرة ثانية فتدخل الحرم بعمرتي هذا لك ان شاء الله امر جائز النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح نعم هو لم يدخل محرما لكنه بعد ان بقي بمكة وفتح مكة توجه الى الطائف وبعد ان فرغ من فتح الطائف لما اراد العودة الى مكة دخلها محرما ولم يمضي عليه زمن طويل وهو في مكة والأحاديث تدل على أن العمرة تتتابع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يقل يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد زمنا لأداء العمرة ولتكرار العمرة لكن بعض اهل العلم تكلموا عن مسألة وهي ان بعض الحجاج او بعض العمار يأتي بعمرة ويخرج من بلده وهو خارج بنية العمرة ويحرم من الميقات ويؤدي العمرة ثم اذا دخل مكة وادى العمرة شغل نفسه فيخرج كل يوم او يوم بعد يوم او اي مدة يقضيها يخرج من مكة الى الحل ويحرم بعمرة ويدخل ويطوف ويسعى بعض اهل العلم انكروا هذا الفعل وعدوه امرا مستحدثا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى عن عطاء رحمه الله انه كان يقول لا ادري هؤلاء الذين يخرجون الى الحل ويؤدون العمر ايوجرون ام يأثمون وجمهور اهل العلم على ان ذلك امر سائق وانه جائز وأن من أدى النسوء الحج أو العمرة ثم عن له أن يخرج ويعتمر فإن ذلك أمر سائغ ودليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وكانت قد احرمت بالعمرة لكنها فجأها دم الحيض وحاضت ولم تطهر من حيضها الا في يوم عرفة ولذلك لما خراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج الى عرفة امرها ان تدخل الحج على العمرة فكانت قارنة ادخلت الحج على العمرة وبعد ان ادت مناسك الحج والعمرة استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تأتي بعمرة وادن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وعامر اخاها أبا بكر رضي أخاها أبا أخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان يخرج معها الى التنعيم لتحرم وتأتي بال بالعمره تطوف وتسعى فهذا الحديث ذهب الجمهور على حمله على عمومه واطلاقه وأجازه بموجبه ان الإنسان له أن يكرر العمر وإن كان بالخروج إلى الحلم والسائل الذي سال أمره يختلف لأنه خرج من مكة وجاء إلى المدينة وإذا أراد العمر فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة بل إنه ما دام ناويا العمرة ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة فمن أراد الحج والعمرة وهو خارج الميقات ليس له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم وهنا سؤال آخر يقول هل من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء الصالحين تقبل منه توبة وما معنى الصوفية وهل هم من المسلمين لا شك ان الاستغاثة نوع من انواع العبادة واذا اريد بالاستغاثة اللي هي طلب الغوث وهذه غالبا ما تكون الطلب وقت الشدة والمحنة فينظر في هذا الطلب الذي يطلب إن كان هذا الطلب مما يمكن للحي أن يفعله مما يمكن للحي أن يفعله كأن تطلب من إنسان مالا يعطيك يعطيك مالا وهو قادر أو تطلب من إنسان يعينك على حل مشكلة وهو قادر او تطلب من انسان يعينك على امر من امور الدنيا وهو قادر فهذه وان تسمى استغاثة في اللغة لانها طلب الغوث فهي من الامور الجائزه ما دام المستغاث به قادر على ان يفعل ذلك وهو من الاحياء أما طلب الاستغاثه من الأموات من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم فإنه لا يجوز ويعتبر هذا ضرب من ضروب الشرك وأن من يفعل ذلك يكون قد أشرك مع الله غيره فعليه أن يتوب إلى, الله ويستغفر. يتوب إلى الله ويستغفر وأنه لا يستغاث إلا بالله ولا يطلب من أحد إلا من الله لأن هذه وجوه العبادات ويجب أن تصرف كلها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله لكن من فعل ذلك ثم نبه وعلم وتاب إلى الله واستغفر فإن الله يتوب عليه بل إن من وقع في الكفر بل من من ارتد عن دين الله وخرج عن الملة ثم تاب إلى الله الله يتوب عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هكذا يقول الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فهذه نصوص من كتاب لا تثبت أن من وقع في خطأ أو وقع في شرك أو وقع في ظلم أو وقع في كبيرة من الكبائر أو في بلاء بلاء بلية من البلايا ثم تاب إلى الله الله يتوب عليه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 التصوف والصوفيه التصوف هي عباره عن معتقدات وافكار تسربت الى المسلمين من خلال ممارسات من قبل المسلمين وظاهرها انها تبدا بالتزهد لكنها يصاحبها بعض المعتقدات وهي النظرة الى الكون والنظرة الى ما في الكون فان التصوف ان كان المراد به مجرد الزهد عن عما في ايدي الناس وعدم التطلع الى ما في ايدي الناس فهذا امر سلوك حسن لكن ان اريد به ما افضى ببعض الناس وأداهم إلى أن ينكروا وجود المخلوقات ويظون الله تعالى في كل جزء وفي كل شيء وفي كل حال بل إنهم يعتقدون بما يسمى بالحلول وما يسمى بالاتحاد من انه يتحد الناسوت مع اللاهوت ومن ان الله تعالى يحل في كل الحوادث فلا شك ان هذا كفر وهذا القول قال به بعض غلاة الصوفيه واما ما تبع التصوف من طرق وسلوك أخذ الناس يتعبدون الله تعالى بها فلا شك أن هذا من البدع وهذه البدع منها ما هو خطأ ومنها ما هو بدع شركيه توصل إلى درجة الشرك فالاولى والاسلم أن يلتزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج السلف الصالح من اصحابه رضوان الله عليهم ومن التابعين لهم بإحسان حيث انه لا طريق ولا سبيل ولا وسيله لعباده الله تعالى الا من خلال الطريقه التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امره الله تعالى ان يعلمها الناس واثنى الله تعالى عليها وزكاها بقوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وهنا سؤال يقول كثير في زمن, في في زمن هذا الطرق والجماعات فاصبحنا ذحيرة من امرنا فنريد من فضيلتكم أن تبصرونا بالطرق بالطريق الصحيح المستقيم المؤدي إلى طاعة الله ورسوله هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم السابقة افترقت افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله منهي قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فهذه هي الفرقه الناجيه وهذه هي الفرقه التي امرنا ان نسلك سبيلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم يقول لا شك أن الله عز وجل حرم علينا الغيبة فهل هناك غيبة مباحة الجواب لا غيبة مباحة لأن الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا لكن ما يرد من النصيحة لله تعالى والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم والنصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامة المسلمين هذه مسائل لا ترد فيها الغيبة وما يجري فيها من كلام وإن تناول الآخرين وإن ذكرهم بما يكرهون فهذا لا يسمى غيبة لأن هذا من باب النصيحة والمناصحة غير الغيبة والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره قلنا يا رسول الله فإن كانت فيه قال إن كانت فيه قد اغتبته وان لم تكن فيه فقد بهته والغيبة والبهتان لا شك أنها من الظلم لكن النصيحة لله ولدين الله هذه لا تسمى, لا تسمى غيبة وقد مر بنا ان بعض السلف رحمه الله كانوا يبينون احوال بعض الرواة من حيث ضعفهم ومن حيث عدم صدقهم ومن حيث اختلاطهم فلما كان هذا الغرض منه هو التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأنه دين فكان ذلك بعيدا عن الغيبة ولم يعتبر ذلك ضرب من الغيبة قال قال وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهورة أو فيحسن طهورة ثم ياتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفاره كفاره ما بينه وبين الجمعه المقبله مشتنبه المقتله وقوله مشتنبه المقتله دليل على ان هذا التكفير انما هو للصغائر دون دون الكبائر يقول ما هي الكبائر وهل العادة السرية من الكبائر وما حكمها اما الكبائر فيكل ذنب توعد الله فاعله بلعن او غضب او حد في الدنيا بلعن او غضب او عذاب في الاخرة او حد في الدنيا فقتلوا النفس التي حرم الله من الكبائر وقد جاء النص بها جاءت احاديث تنص على ان الكبائر سبعة شرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والتولي يوم الزحف والزنا واكل الربا كل هذه من الكبائر وبعض اهل العلم يقول الكبائر سبعون وليس السبعة لكن ضابطها أن كل ذنب توعد الله فاعله بلعن كقوله ألا لعنة الله على الكاذبين ألا لعنة الله على الظالمين بلعن أو بغضب غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساعت نصيرا كل ذنب ها ينتهي بهذا يعد من الكبائر او بحد من يشرب الخمر يقام عليه الحد والحد يكون تطهيرا له من يسرق تقطع يده من يزني ان كان محصنا يرجم وان كان ذكرا يجلد كل ذلك من, اللي من الكبائر فهذا حد الكبيره كل ذنب توعد الله فاعله بلعن او بغضب او بعذاب في الاخره او بحد في الدنيا م? نعم وقال مجتنبة المقتلة او مجتنبة المقتلة يعني الكبائر التي تؤدي الى ذلك يعني المهلكه المراد بال بالقتل هنا الهلاك اما سؤاله عما يسمى بالعاده السريه فلا شك انها من الاثام وانها من المعاصي وان الاصرار عليها يؤدي الى الكبائر وان على الانسان ان يتوب الى الله ويستغفر لان الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو ولا شك ان هذه الممارسه تعد ابتغاء ما وراء ذلك قال وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويشترب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام قال وخرج الإمام أحمد والشاهد هنا قوله هو يجتنب الكبائر مما يدل على ان الفعل الواجبات لا تكفر الكبائر قال وخرج الامام احمد والنسائي من حديث ابي ايوبا رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايضا يعني مثل الحديث ابي سعيد وابي هريرة يقول ليست الغيبة في في سته كما قال الشاعر ومنها متعلم ومعرف ومحذر وهذا يعد من السيئات الوارده على الغيبه وهذا ما اردته من سؤالي عن الغيبه جزاكم الله خير يعني ان هؤلاء المتظلم والمعرف والمحذر ما يقولونه لا يعد من من الغيبة ونحن فرقنا بين الغيبة وبين النصيحة قال ويروى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يقول الله عز وجل ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة اغفر لك ما بين ذلك الا الكبائر هذا الحديث علق عليه إلا الكبائر أو تتوب منها هذا الحديث علق عليه الحاء المحقق قائلا إنه أخرجه أبو نعيم في الحليا وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما صح غنيه يقول هل يصح لي أن أزكي مالي ويعطي الزكاة لخطيب ابنتي أفيدنا جزاك الله خيرا الجواب كان خطيب خطيب ابنتك من الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الثمانية إن كان منهم فلك أن تعطيها أما أنك تعطيها لخطيب ابنتك من أجل أن يردها لك مهرا فهذا يعني من باب التحيل على دين الله وهذا من باب يعني ما صنعته اليهود يوم أن حرم الله عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذون ما صادته الشباك بدعوى أنهم ما صادوا يوم السبت وإنما صادوا يوم الأحد. والله تعالى مطلع وعالم بما في السرائر وما تخفيه النفوس. قال. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلوات الخمس كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر وقال سلمان رضي الله تعالى عنه حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة يعني ما لم تكون من الكبائر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما لرجل أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال نعم. قال درء أمك. فوالله لئن أنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخل لنا الجنة مش تنبت الموجبات يعني ما فعلت أو مش تنبت الكبائر. وقال قتادة إنما وعد الله له. المغفعة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن فعل الطاعات إنما يكفر الصغائر وإنما يقضي على الذنوب الصغائر أما الكبائر فلا بد لها من توبة لا بد لها من توبه قال وذاب قوم من اهل الحديد وغيرهم الى ان هذه الاعمال تكفر الكبائر يعني فعل الواجبات يكفر الكبائر والصغائر ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله واياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه يعني رد على ابن حزم الذي قال ان فعل الحسنات يكفر الكبائر وقال كنت ارغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت ان يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على انها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة والله نساله العصمه والتوفيق فهذا هو الراي الراجح والراي الثابت من ان فعل الطاعات يكفر الصغائر اما الكبائر فلا بد لها من توبه قال إن الله إيه؟ يغفر الذنوب جميعا يغفرها لمن لمن يستغفر ها، فإذا الاستغفار أحد أسباب التوبة وسائل التوبة، أما مجرد المغفرة بدون استغفار إذا كانت إذا كانت كبائر فلا بد من لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفّر عنكم سيئاتكم ومفهومه أن من لم يجتنب الكبائر فإن الله لا يكفر عنه السيئات حتى يتوب منها. يقول ما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاول عنكم تذنبون ثم تستغفرون لاستبدل الله قوما غيركم يذنبون فيستغفرون أو كما قال نعم هذا الحديث لا لا علاقة له بهذا الموضوع الله سبحانه وتعالى طلب منا الاستغفار وأن من يقع منه ذنب لأن من طبيعة الإنسان ولأن الله جبله على أن يقع في المعاصي فبمجرد ما يتوب يقع في المعاصي ينبغي أن, ان يتوب كما قال سبحانه وتعالى يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم فلا بد من التوبه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الناس لو لم يقعوا في المعاصي ويستغفر الله ويتوب لانهم يكونون كالملائكه ها؟ والله سبحانه وتعالى إنما خلق المخلوقات أنواع منهم من لا يؤاخذه وهؤلاء الحيوانات ومنهم من لا يخطئ ابدا وهؤلاء الملائكة ومنهم من يقع منه الخطأ ويقع منه الخيرات ولذلك بعض أهل العلم يقول إن الإنسان الذي أعطاه الله العقل وأعطاه الشهوة فإن استطاع أن يغلب عقله على شهوته وأن يسخر شهوته لعقله ولطاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذا قد يكون أفضل من الملائك وإن من غلب هواه وشهوته على عقله وطاعته وعبادته فهذا يكون أسوأ كما قال الله تعالى إنهم كالانعان بل هم ايه اضل يقول اعمل بالتعهدات برأس مال خمستاشر از دينار اردني زكاة هذا المبلغ تحت اي باب اخرجها اخرجها تحت باب زكاة عروض التجاره فتخرج 2.5 يسأل سؤال ويقول اذا المسلم ذهب الى العمره وهو من المدينه وقضاها فهل يطوف طواف الوداع وان لم يطف فهل عليه شيء وان ذهب زياره ثم اراد العوده فهل يطوف الأصل أن الإنسان إذا وصل إلى مكة وعدى مناسك العمرة وبقي بمكة يشرع له إذا أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع وأهل العلم على أن طواف الوداع مشروع وسنة للمعتمر وإنما قصدوا المعتمر الذي بمجرد ما ينتهي من مناسك العمرة يخرج من مكة هذا الذي قالوا لا يلزمه وداع لأنه حديث عهد بالطواف أما من بقي بمكة يشرع له ما دام باقي في مكة وما دام تئسر له في كل لحظة أن يطوف لأن الطواف بالبيت يقول ابن عباس لأهل مكة يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف والإنسان كلما طاف ببيت الله كان له كأجر عمرة فلا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة وإذا أردت الخروج من مكة متجها إلى بلدك فليكن آخر عهدك بالبيت يعني آخر عمل تعمله الطواف والجمهور على أن الطواف طواف الوداع واجب في حق الحاج والحاج الذي خرج من مكة ولم يطوف طواف الوداع عليه دم لماذا لأن أعمال الحج تنتهي بالرمي في اليوم الثالث من ايام التشريع او اليوم الثاني والنزول من ميناء وانت ايها الحاج كنت قد اقمت بمنا ايام ولم يكن اخر اهدك بالبيت الطواف ولذلك شرع لك الطواف تطوف ببيت الله عند الحج واصبح الطواف ببيت الله واجب ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن بعض أهله صفية رضي الله عنها سأل عنها في أيام التشريق فقالوا يا رسول الله إنها حائض فقال أوحابستنا هي قالوا لا إنها افاضت يعني طاف طواف الإفاضة قال إذن انطلقوا وهو الذي قال معلما للناس اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فاستدل اهل العلم من ذلك على ان طواف الوداع واجب في حق الحاج الا المعذور المرأة اذا كانت حيط ويتسقط او يسقط عنها طواف الوداع وما عداها يتطوف طواف الوداع واما في العمر فلان ال الإنسان ما خرج من الحرم وما فارق